لتعين راضية في جنة عارية لا تسمع فيها نابية في معيج عارية فيها ترون رفوع وأكواب موضوع ونماذج مصفوفة وزوابي مبثوثة أ فلا فخلقت أفلا ينظرون إلى المدر كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجدار كيف نطبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمتيطر. إلى من كثر فيعذبهم الله العذاب الاكبر إن الينا ايابهم ثم